بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اجمعين اما بعد برمسكين كغوفتان تقوم سدي جلوكيست ومن المسلم توتا يسوس يوكاي ايساء المريم عليه السلام اقامتي اداني akka من المسلمين muslim tota isa kanacci be kan innim kuni مريمان ilma maryama maryama suno isi je carabbi كن معجزة o situta te mi san kun majida rabbi in dalate o to gidu go de silmina manje كَجَرَتُكُمْ جُمَادَى رَبِّي إِسَاءَى إِسَافُو دَانِس نَبِيِّنُ لَمَا هِنَّ فَجَتْهُ كَإِسَانَ قَمْمَتِيْسَ عِيسَى كَنَّ رَبِّي نُوَالَنِ مُعْجِزَةً جُدُوراً إِسَتَرْكَارِيْهِ مُعْجِزَةً دَانِسَ تَرْكَارِيْدَ يَامِنِ سِنِّكَ رَبِّي تِيَامُ قُوَّمَتَ ومن يهودا ودولة إجيتوف تأتيك الدعوة <سؤال> له إنك ربّيتيها ومن يهودا كنكم بيه نبيو تربي إجيتوف أن إسحاق إجيتوف أيضاً حتى هو qararat bittiya Shari'a syari'a nabi Namaya nama yame tini syari'atan sudan tabuta Garagaraja Chapsufi, sufi alaba tauhida wal quluran gande wu daka tisan me qur'anni maike dawae isatan rabbina allah ni nabi مريما كل كل سنر إساباتي جدا مريما رب نلان إسيفلتي دبرتو تعالما كيسا سورة آل عمران آية أفتمي لمرتي إذ قالت الملائكة يا مريم وإذا ملائكان جت يا مريم رب سفلتو هدا رب سي كل كلت سي دبرت عالما كيسا تجلا تي جتشا ايتهم ربينا ل مريماتنا كراما كبجا بربوتدا يفكن كبجا ربي يسوقد سانكتا قران هيتتي سوره آل عمران آيه 27 متر براتي نبي الله ذكريان مريمان يسي ميرا بجرتو يسي بكتاي بعدت جود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 بكاجيت تي بودا الماء فيه تيسا فاجي دوكانا غراتول فوفت ايغا كراما ملائكه رببي دي في گمبچي سي بودا ملائكه تتلو في سنيس مقاربين الان مو شايفين دهو في ديم دوكانا اتباثو يسيتهمي اكن اجران سوره Inna allaha wetenschap bi het minhu beetje een beetje Isa ibn Maryam. Rabbin een beetje een beetje een beetje ibn Maryam een beetje een beetje ilmi beetje een beetje mukuni. beetje een beetje een beetje een beetje een أباد أملي ذلك جد شو أباد أملي ذلك شو كان وانت إني أذته أنا ما براتين وياي قلت ثم كيساتي هو ما تك انجر جد شانله ربي كن لا تنمقاهي تنجر أباد أملي ذلك شون إيشاق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 je charabiet in Umanoiten, je chassuna met haar oud in Tahin, tahin, je charabiet in Tahanjechula. Bakken Namon het doet de doego Goran, Baka je charabiet totana, je charabietun, tahin, je charabiet in, tahamale, je charabietuna met haar jet charity. Koranero het doet alota de biela heisakana, get المملئ ابا ملي دلاچو ديسا علم يا في هذا عيسى كن لد ربي معجزا يقدر دصفتو اكنن تصدقوا ربي حمبه وغردا وجعلنا مريم وامه ايهه ير ديسا في هذا وانم يتكفكم ربستين قجيله اسان غوني يي عيسى كان ربين الاني باتو كيسد يسدبي او توينت قاتا يتين نكو تا يرويو دارا يهودان ها داريساركتي اك ان رامر ماتو يثغدي ومني دارايا دو يا مريم او باتوكيساد البتيعقنا جرين إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا عن قبرك ربي دي. ربي تو كتابنا في كل نبيين قل وجعلني مباركا اينما كنت وأوصاني للصلاة والزكاه ما دمت حيا رب صلاة نانجل زكاة فألنا نانجلين آلامي باكا يهند التوب ركانا قل هالجروني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 عيشان كني إلمان ما دبثو بك حدث دبث ربين كينا حالة باتتو في الثجرون إرقا قد تسيبو تال إرتقيتو قهية ربين لانا إيسا إرقى أقوم إرقامتو تأسدراء إرقى هنددتو ربين لانا وحي إيساس وحييتو ديتن إرقى قرآن سورة ما إذا آيه أقسمت قراتي وقبينا على آثارهم بعيثا من مريم Ambiota Duranda Bartelle, doe de duban, Isata cateljeven, Isaardofsifniger Isan Ergamuncuni Ambiota Yokanabi is a dura de bre, Lugom Surani. Akenya Pisa, wantra beer gif Ergama is a dura de bre, Musa, akenelgoom Sush. Taurati is a dura de bre,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 نبي الله موسى حقا الجموع رقا إسابه قالوا ربنا لاني إسراتي قابوسي قالت لان كتاب عيساء انجيل واتيناه الانجيل فيه هدى ونور سورة ما إذا آيه أقسم هجهراتي في انجيل إن كقجيل ما فيه فاني سكيس جرته إسابه في نجل ربنا ربنا لاني إساء كان معجزاه المن ما قادر يجهد يسابقني وريد يرغمسون اك يسدغو امسوجا جا فكينال ويصخلقكم من الطين كهيه الطير ويتائق اللاتي تفكيتي يرغ كانا حوريت فوته اذني ربيتي اللاتي سنبرت نما كان ويتين في يفتجلان، ويتين مدلل قبر خافت إذني ربيتين. صورا ما إدعاءا لباقر أن الرتي، هيما كان مرفضك وإثا ربنا ربنا الآن إستعفيه. فكني وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في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 كان mi tiwancirabbi no lani isagar gar garen akkam hajida yo akkad da sibto tti ruhal qudusin yo qan jibrilien isagar garre ruhal qudus jaitun kunu jibrilien ma qan jibrilien hafura وآتينا عيسى من مريم البجنات وأيّدناه بروح القدس جبريل يتحدث في سورة بقرآيات 7 متر برّة تقرى بذبّة القرآن يدّى النباتي يجرى إرقم ممّا النبي الله عيسى إرقم كوني يجرى بني إسرائيل يجرى. ورسولا إلى بني إسرائيل سورة آل إمران آية ختمسة للرّة ارغما غونس ارغيني دار بني اسرائيل جلان بني اسرائيل كان قفاتشي ارغيني يچو اكن ني ربي يامو في سيرغي يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم يا اهل مان اسرائيل وانا ارغما ربي تي السن، سن كتاب دراندبر توراتي نيلدو اومسي نبيين ابوداندو فو ياتي من بعد اسمه احمد ثورا صفي في اياتها إرغمان دوبان دوه كمقان إسا أحمد جرم اللي سنقمت جيسا جران. فدو نبي الله إسانا قنات الدباباسيتين ينهموا يوم. بني الإسرائيل يامسا إن يامسا كيسدتين. بقلمت الدان قودمان. غريور آمنته غريور كفرته. أخم رب سورة صفي آياء <تصفيق> قدني أفضل رتن جد. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة. ووريتتي امانيسوني مقاليساني ساني حواري ورا ربي نسان كل كل سي سانك باجي نبي الله عيسى تامنودان ووريتك عبري امو امه يهودات نبي الله عيسى حنا مكري يوكام ما لبدا اعتيادا اكنامنني سبب كانان ابعث ربي هنا هاكودا تاني سننجران اكربين ولاني عيسى بارو ربي يسانتا سي لا بينجر كان ابارو قرانه كيف تتنوهي ميت ان الذين كفروا من بني اسرائيل ور بني اسرائيل كون اباراماني تيننجران رب النبي الله داوود رب النبي الله عيسى رتله سببتان اباراماني ذلك بما عسو وكان يعتدون سببت داني نبي الله نبي الله سنقفع بتي كانوا لا يتناهون عن منقر فعلوه لو إسما كانوا يفعلون بديو دلغن الرأول للأرقنية ربين كينا آيان القرآن هدو أدام بابتسين النهيم بلا إسان اتيادا نبي الله إسان جلانا ديبهو بلا الإسان نبي الله إسان نبي الله إسان حيث هناك إسام فني سنسنع عيسام تججروا الليلة فنوفكت وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها لهم إسام اتفقات مالي إنجي فنللي إنفني فنللي سببنا أدان نبا سورة, سورة, سورة نساء آية لبا في شنتمي ترب الراتي إنه ما جرقنا مع الجيتان ودان نباقا ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا أقنوا من سهنيت نوائر قنحة ومالي يقينا إيساء الجيف نجيتش إن بيق نجر رب كن رب سورة الإمران آية شمتني شن, شن الرد نبي الله عيسان. ودون فنف من قيبه جرق نجل رب سباثون هم يجر من الذين كفروا وَرَبِّي اتخفرر عن نجاة بها ساجلان وَمَكَرُ وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ بده في اتّياداً إيثان ربنا الآن بدي إيثان ياداً سن شاء الله إيثان تسجل لها نوفقايا القرآن في إيثان قنواني تهجر أني تقول لها نوهي ماجرة ارجع ملتاً يهودان اتّياد بسن الراناقية بهيبودا أكين من جدو إني متوفيك ورافعك إليّ أن سرك سات جرت يقول سفور أجلان برفعه الله إلي ثوران ساي آيات رب شن تم سدتي الرتي رب ذروه فتقول فود أجله متوفيك إلي بلي خنت لبتشون ثورة على برا نايا شن تم شن الرتي لجا عربا كيساتي أقاطه توفين لجا دوين سات اللين همامة الربة اللين همامة معنا لمن كيت سا تقط في سجده النبي الله إشار رفيه إذا رفيه بودا غراسم يقول فودا ميجت جارا يكشف هنا رجاء آخر الزمان بو يساو يتنوهم ورّي كتابك إن من أهل الكتاب اللي إتأمناً ويتسنجججج جفن وفقائي وإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمن النبي قبل موتين ورّي كتابك إن من خارة يهودانسارا جرى من كوني وقف آخر الزمان إتأمنا نيجل مالي في جانوان أرقنيت من آخر الزمان بو نبي الله إيسان معجزة إثاك يثثتي ونربين إثاكنا ربنا لعن بعده كي ثث لا يثث سي إجا كي ما كي ما ما سودا نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم أقتا إثان تبوكانا لفنقها نجرن دينا لن دينا إسلاما ينتهي بقبل مربو نهمني سنجرن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 رسولك أن محمد صلى الله عليه وسلم ويتقن أنو لفكايا نبي الله إيسان اتبؤ فيه أقتنى أن اتمرت فيه أقتنى أن اتبودد قلّه إذا نوباس وراه فيه أقتنى منجرم ليس بيني وبينه نبي وإنه نازل في الرأيتمه فاعرفوه جدك يا جد إيسان بديه وهي ياب وإيس النبي بيتني إن نما Jiddu galetsa di minna fi ad deen nati khalaaha jira sallallahu alayhi wa sallam. Uffata in uffatul li hatta hi mani tini jiran. Revense ishaan li hi mani jiran. Revense ishaa lu ca akkawam bishan irra-chob uut jalanil afakayaan. Islamumma'arrati namalul jalanil afakayaan. Thabutani jajchapsa Karkaroni adjacent aan de kaian. Gibiranam nigabarulle na Marabu zegen. Islam Mamali, Amantavira, Rabinulani, Zaman Isas en Nibelis, a jij kaian. Maar zipper de jar in de lezer te adjacent aan de nidu button. De chickees overgaan totamata, a jaran. Terugakana, a kanam doet te doe. Muslimton, retisalata, needer en in him Nabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Ayan Kuana.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 حقيقاً نبياً لا إيساء أقنى أكبر أن لفاقاهد ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون عيسى بن مريم أقه قات أقنى جرى رب كوما النكر استهنات في يهودان أردت والمرمن ما كان لله يتخذ من ولد رب المو قتاتفة هم تانقونكما سبحانه قل قل الله ربن المو تاتفة جرى إذا قضى أمراً يو أن تقوم تيسوا بربادي فإنما يقول له كن فيكون تاهي جدينو ثم تاجي ماليه حاجه اتن قبرو بالموتي يجو ربي نولا ني عيسى كن جيت سايتين علم ilmu isataati baftu do int in irjama gude irgu male jeccerebbi ka in umen sunulle tai akuma sami bidake takka anagabaraje de yammi hinjum buya ke yama eno mawu warra isa gambare ati goftake najeden an goftake sannin miti jede isa wakkata akkana jeda ستجدين متهمين جرآن إنسان تبين ساء قال سبحانك يا رب تكل كل وقت ما كان لي أن أقول ما ليس لي بحق أنا فين ثاني وأنهك عمل يدبشون أنا فجدين ربي قفجببر إن كنت قلته يوقع جد الله تعالى لقد علمت أتنم بيته يا رب تعلم ما في نفسي وأنا ملبط يا كيس جد الله بيته أتي أنا موتين بيكم إنك أنت على يا ربي أتوان فاقو جروان من قفة اللي نبيتا ما قلت لهم إلا ما أمغتني به يا رجوان أتتنا إمرت ما لأني جنة وأن ربي تأمر ما إني أن أعبد الله ربي وربكم أتقبرا ربيك يا ربيك سنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة عيسان يؤكنا جريس إن سواقتهم وقرابراتهم نبي محمد الله إذ كما ربيته إساني دمت شي سجرة أمني خرستانا دار عيسان أنبياء ربيتي في أولياء ربي الرقايا إذ يقال نبي الله إيسا كان الرقايا ربنا الآن إتباع سيمال جدا ذلك عيسى بن مريم فول الحق الذي فيه يمتغن عيسى إنما مريم قيسان قيسان كي والدبن حيث دبيدا أقنج لهم هذا عيسان الراء قرب جيسان عيسان كافر عيسان قلت نبي الله عيسان المربيت جشودا عيسان نبي الله عيسان المربيت جنانين ربٍ اسم كفرتني جرتني جئتني الله كاذب. وقالت النصارى المتيقون الله ذلك قولهم بأفواههم. عيسان المربي تجد نصاران كرستاني هن أقل ما نفان جدا ملير آية قرآن يتشوت خن هن داني عيسان هن ربنا الأعلى جيسان أكبد ذات الأقاه يجر لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح من مريم كفر كفر نجر وردى سان جوفت على جري يجر قل فمن يملك من الله شيئا إن تواعسني جرا يا ربنا الأعلى يساهي هذا يساه مريم صنيلك بل ليس تار سنقفامتي نمدك go baji hundaye robbi balle se go ta to kecca allah amale nanni waifni go do najira akkana jette dubbatte jettu sura maida aya qur'ani to berrak akko makana nanni muslimatu qoo amanti nabiyyi chakana laa tun نبي جي چكنت امنون جل آبا امنتي ويتجن ربين الاني يو اني تي امني مالي نبي ربي تي جچو يسا يو اني دوغ اون سي مالي الرحين كبال سوره بقره دبلا ما صدت تمشن رتي امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون نبي محمدي في مومنتون لله وعلى رب بوسه توني امناني كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. قتبه و رسله مرتي ثانيته ملائكات تليني أمناً ربي تليني أمناً كتاباتي ارقمتوا ربي تليني هنددتوني أمناً لا نفرق بين أحد من رسولي ارقم ربي تقوش نوغر عرمان قبني ارقم ربي تي جشو لفكاياني تليني أمناً جداً نقاها في رحمة ربي تليني هاجراته ارقمتوا ربي كناف نبي الله عيسى اللي جابريتربيت ربي ربيت جنيت امنتمسلتوني جروري كريستانا امانتي كريستانا كابان نسالانا نسال ممريم كان كاساتي جربتك ودمانا بكابايتك ودمانا كودم نساليسون مالفا كتايو دباني وري وريق وثورا وريقاتو لكي ماجدر وريقاتو لكي ماجدر وريقاتو لكي ماجدر وريقاتو لكي ماجدر وريقاتو لكي ماجدر وريقاتو لكي أقسم أمانتي إثاني كيستتي رقاء الدعفل هو ما يجعلك يروب درسي سيناس السرطة والجلال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته